ثم تغتسلوا من تغتسلوا ها بالإيه زي ما قلنا بالرفع على الإيه على الرفع ثم وهذه النسخة الصحيحة ثم تغتسلوا نسخة الترميز الصحيحة ثم يترضؤ منه ها يترضؤ منه وكذا مسلم ثم ها تغتسلوا منه وهما اللذان الذي يدور عليهم الخبر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 يعني لما نيجي نقول في روايه الشاكن كما قال المبركفوري نقول البخاري ما خرجوش من روايه معمر خرجوا من روايه ابو الزناد عن الاعم عن ابي هريره لا تبل وقال برضه بلفظ ايه لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري لا تبل في الماء الدائم الذي لا اما من روايه معمر ما البخاري انما خرجوا البخاري من روايه إيه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 يعني في رواية الشيخين كما قلنا ايه وهذا لفظ مسلم وربحهوت لفظ مسلم من رواية محمد بن رافع قال لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه ثم تغتسل منه المبارك الثوري بيقول فيه وهم شويه ده خطأ شوي الشيخين ما قالوش فيه قال منه منه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 بل جملة من النسخ ومنها نسخة محمد بن عمرو بن عثمان الليسي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يمكن تكون الثلاث نسخ دول إيه خرجوا ومخرج إيه خرجوا مخرج واحد فبالتالي هنقول كده وكذا اخرجه أحمد والنسائي جزء الاول 197 عن المكتبة طبعا وابن الجارود 54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 وحديث أبي هريرة هذا كما رأيت يمكن أن يقل عنه حديث مشهور يعني مشهور من حديث أبي هريرة إيه المشهور ده إيه الفرق بين الفرد والعزيز والمشهور والمستفيد والمتواتر جزي الفاظ بتدور على إلسانتنا عشان تنضبط الفاظك في فرق كبير بين فرد وعزيز ومشهور ومستفيض ومتواتر ولا إيه؟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 عند على من حيث الاختلاف في عدد التواتر من حيث الاختلاف ايه في العدد التواتر يعني بيتردد ما بين المشهور والمتواتر من حيث اتفقوا أو اختلفوا في اعتبار عدد التواتر من حيث اتفقوا او اختلفوا في اعتبار ايه عدد التواتر لكن احنا ابتداء نقول مشهور فوق 3 الروايت وفرق ثلاثة ايه العزيز اثنين او العزيز ايه اتنين أو ثلاثة ها مش كده مستفيد هو الحلقة الوسط ما بين المشهور والايه والمتواضع ما بين المشهور بعضهم يطلق عليه لفظ ايه المستفيد ها المستفيد من استفاد الامر شاع وانتشر من استفاد الأمر إيه؟ شاع وانتشر فإذا تلقي بالقبول تواجد لو تلقينا بالقبول بمريخ يعني يبتدي الأول يشتهر حتى المصطلحين نفسهم أخذوا الفاضل الاصطلاح من حيث وفادت هالمعنى عز, عز داق مخرج عز داق مخرج آه عز داق مخرج داق مخرجه مخرج اثنين ما يفيدش عن كده آه اشتهر رواة ثلاثة أو إيه اتنين او ها استفادوا الشرور يبقى ايه مستفيد تلقته الناس بقبول يبقى ايه يبقى متواتر اهو كده عشان كده نفهم بس ايه الفرد العزيز المشهور المستفيد الايه المتواتر واضح ولا ايه ها واضح نعم اه وسط وسط, وسط بين المشهور والايه وبعدهم يقول المستفيد تقول المتواتر نفسه باردك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 ما أظن يبلغ التواتر عن أبي هرير إنما اشتهر عن أبي هرير يعني إيش تهر؟ في إن إحنا حفظنا دلوقتي من طريق همام يبقى أول واحد مين؟ همام وبصينا في البخاري وأحمد ها، بخاري وأحمد ومسند أبو عوانة والمسند والمسند المستخرج لابي نعيم والبيهقي فوجدناه كذلك من من المحقق في النسخة الثانية اللي هي إيه؟ أبو الزناد عن الأعرج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 ثم يتوضا منه يتوضأ منه قال عوف وقال خلاس خلاس ابن عمرو الهجري خلاس يبقى من خلاس مين ابن عمر خلاس عن ابي هريرة يبقى كما روى محمد بن سيرين عن ابي هريرة شركه شركه وروى عنه عوف كذلك خلاس ابن عمرو الهجري خلاس ابن عمرو الهجري الا ان روايه خلاف بن عمرو الهجري وحدها عن ابي هريره ربما لا تتقوى انما تتقوى بالإيب بالاعتراض بمين ابن ايه لان طبعا ابن سيرين فوق مين فوق خلاف ابن عمرو فوق خلاص ابن إيه؟ لكن يقال برضه في روا ايضا مين خلاس ابن عمرو في روايه ابن قال عوف قال عوف وقال خلاس من خلاف ده بقى خلاف بن عمرو الهاجري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي يعني محمد بن سيرين قال إيه قال رسول الله خلاس ابن عمرو الهجر قال إيه عن النبي قال إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبقى هنا عوف جمع ما بين رواية مين ومين محمد بن سيرين وخلاس ابن عمرو الهجر قال إن دي مواضع من المكتبة دي مواضع من المكتبة قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم يعني الدوراق قال حدثنا إسماعيل يعني عن يحيى بن عتيق إسماعيل بن علي عن يحيى ابن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نحو نحو إلا أنه قلص ثم يغتسل منه يتوضأ منه يبقى بنحو إبى مسكت رويت من اسم روايه همام مثل روايه ايه عوف رواية, روايه ايه همام ثم هم يحيى بن عتيق فرواه عن محمد بن سليمان مثل روايه مين ابو الزناد ابو الزناد عامل اعرض ثم يغتسل ثم يغتسل ونحو روايه عبد الرزاق من طريق محمد بن رافع عن مسلم وضحوا ليه ها. اقال بس في لطيفه هنا ينبغي ذكرها قال ابو عبد الرحمن النسائي كان يعقوب ابن إبراهيم لا يتحدث بهذا الحديث إلا بدينار. يعني هل نأخذ أجر على التحديث؟ آه. يعقوب ابن إبراهيم الدورقي كانت لا يتحدث بهذا الحديث إلا إيه؟ أدير لطائف أبو عمتر الرحمن النساء. هل يأخذ على التحديث أجرة؟ آه. يأخذ على التحديث أجرة. وهذا قول النساء كان يعقوب ابن إبراهيم الدورقي لا يحدث بهذا الحديث إلا بيه؟ إلا بدينار. فلما قال الحديث النهاردة قاله ناخد سنة متقدمين سنة متقدمين فنحن في المجلس كده سنجمع دنانير كتير طبعا آه قال هذا كما قلنا رواية يحيى بن عتيق بن عتيق لا بأس من من, آه من أهل البصرة لا بأس به به قليل الحديث مقل قوي لكن لا بأس به واعتمده النسائي وقوى أمر, أمر. صدوق لا بأس به لا, إيه؟ لا بأس بي. قال أخبرنا كتيبة قال حدثنا سفيان كتيبة ابن سعيد القعنبي لو روى عن سفيان مين ابن عيينه سفيان مين اللي عاروا عنه كتيبة. آه. سفيان ابن عيين قال أخبرنا قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال لا, يبول لا يبولن لا لن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه الله الالفاظ كلها منه الالفاظ كلها منه يعني انا برضك بقى في شويه عند فوري في دي عزيزه شويه يعني انما الالفاظ كلها ايه ثم يغتسل منه منه زي ما انت شايف زي ما احنا بنات له كده ها قال سفيان خد بالك ايوب ايوب دقيق قوي ايوب كمال مالك زي ما يروي الخبر لو تشكر فيه يوقف ولا إيه يعلو بيه لا يعلو بيه الشافعي رضي الله عنه كان يقول عن مالك ايه مالك سيد المحدثين اذا شك في حديث نزل ولم يصعد ينزل ليه لان رويته الحديث على الوقف امن ورويته على الرفع ايه مع الشك هو كان مالك كان يعمل بالفقه إذا شك أحدكم فلم يدري العالي ولا النازل ياخد بالإيه أو أبانك كان بيعمل كده أيوب مصر أيوب كان يعمل زي أيوب شك هو مش شك هو مش شك في الخبر مش شك لكن هكذا كان يقول الشافع عن الإمام إيه عن شيخه مالك فكان يقول إيه إذا شك مالككم في الحديث نزل وما يعلوش يعني إيه نزل وما يعلوش يعني وقفوا وما إيه وما... ليه لأن الرفع نسبة ما شككت فيه إلى الرفع ها نسبة ما شككت فيه إلى الرفع تشبه أن تكون جناية فالوقف إيه, ايه وده الكلام نفسه اللي قاله هشام بن حسان الكلام نفسه اللي قاله كما قال الشافعي عن مالك قاله هشام عن مين عن أيوب رضي الله عنه قال قالوا لهشام يعني ابن حسان القردوسي إن أيوب انما ينتهي بهذا الحديث الى ابي هريره يعني بيقف على مين قالوا له كده قالوا له قالوا له هشام بن حسان القردوسي آآ انما آآ ينتهي بهذا الحديث ايوب الى مين الى ابي هريره يعني يجعله موقوف ايه على ابي هريره فقال ان ايوب لو استطاع الا يرفع حديثا لم يرفعه دقيق جدا أيوب كأنه بيقول أيوب ده يعني ده سلطان المحدثين ده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 أخطأ في إيه أيوب؟ يعني حد, حد يقدر يقول كده أيوب أخطأ في الوقف وقد حفظناه مرفوعا في الصحيحين وحفظناه مرفوعا ما لا لا لا لا لا نقولش أيوب أخطأ إنما العزر هو شوف العزر الجميل شوف لطف المحدثين بعضهم ببعض أدي اللطفة ما يقولش بقى أيوب أخطأ أخطأ في إيه؟ صح أيوب وقف أيوب عمل إيه بخلق؟ وقفوا قال عن أبي هريرة قال بينما مثلا أنت شفت عوف بن مالك عوف ابن رفع عن الاثنين ابن ابي جميله رفع عن الاثنين رفع عن ابن السيرين ومين وخلاصه ابن ايه يحيى بن عتيق عمل ايه رفعه كذلك اما ايوب ايه قصر بيه, قصر بيه على مين قصر بيه على مين قصر بيه على ابي هريره فالناس شكت يبقى الناس كانت بتحفظه ايه كانت بتحفظه ايه طبعا فلما ايوبره قال قال, قال فاتنبهت الناس تنبه اهل المجلس قالوا له هشام ابن حسان انت نفسك بتلوها مرفوع انت نفسك بتلوها مرفوع بيقولوا له هشام ابن حسان ايه؟ لان هشام هشام ابن حسان ايضا نفسه روى الخبر عن محمد ابن سليم في عمل ايه رفعوا فبيقولوا له هشام ايوب ليه قصر به على ابي هريرة قال قال ان ايوب لو استطاع الا يرفع حديثا لم يرفع قال ابو عبد الرحمن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 عجلان المدني اللي هو ابو مين ابو محمد بن عجلان ابو محمد ابن ايه ابو محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت عدبة مولى فاطمة الايه العجلاني آه مولى فاطمة بنت عدبة القراشية فاطمة بنت عدبة الايه القراشية وحديثه ايضا عند ابي داجود عقد هذا الخبر برقم 64 قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى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 المدني هو يحيى بن سعيد الايه يحيى بن سعيد القطان الله ثم الا الا ان يقول إلا أن نقول واتي في المرتبه الثامنه الليس بن سعد الايه المصري الليث بن سعد المصري لكن أرى أن الليس بن سعد المصري في حديث محمد بن عدلان مش كله لكن كل حديثه ايه كل حديث محمد بن عجلان بطته مين هو يحيى بن سعيد الايه يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان لما علم أهل الحديث مالي يحيى بن سعيد القطان في, كل في قلوب الأوائل كالبخاري ومسلم ها البخاري ومسلم وأحمد لما وسعهم أن يهجروا ليحيى بن سعيد القطان قولا ولو ولو بالإشارة ولو بالاختيار يحيى بن سعيد القطان هو مين هو يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد الايه؟ القطان قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت أب أبو مين أبو عجل أبو إيه؟ عجلان مولى إيه؟ عجلان مولى فاطمة بنت عدب القراشي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله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 إسناد حث ورواية حسنة هتحل إشكال كتير جد هتحل إشكال كتير جد إشكال كبير قوي اللي الرواية دي يعني عطفنا رواية عجلان المدني هتحل لنا إيه إشكال كبير وقع بين جمهور العاملين بدلالات معاني هذه الأخبار مجتمعا مجتمعا كان على ما سنرى إن شاء الله في كلام صاحب الفتح قال قال ولا يغتسل ما قالش السمة بقى السمة عملت لنا إشكال عندي يعني المتفاهمين لكن رواية فاطمة رواية عجلا قال إيه ولا ولا يغتسل لا يبولن يبقى توجه النهي على الإيه هي دي المقصودة الطبيعي توجه النهي على الاثنين. توجه النهي على البول يبقى توجه النهي بقى احنا نرد ببعاء القرطبي ونرد على كل من تكلم في ان النهي مش مقصود ها ها, ها. واضح للا ايه ها حنرد على الكلام ده بايه برواية مين يبقى ده لنا اشكال كتير وصحة وهذه الرواية كما رأيت عند ابي دا ورود من طريق يحيى بن سعيد خالفه خالفه ابو خالد الاحمر وابو خالد الاحمر ايه ها صدوق في حفظه ايه يحفظوا شيء وينخرج له ايه اخرج له البخاري ومسلم بس على هيئة الايه الاختيار الاختيار والانتقاء ولا على الاغلب لكن ما يخرجلوش على جهة الايه الاصل تام خالفه خالفه خالفه مين كما قلنا خالف يحيى بن سعيد القطان واذا خول في يحيا فيه محمد بن عجلان يبقى كلام كلام مين كلام يحيى بن سعيد القطان خالفه ها أبو سليمان الأحمر اللي هو خالد بن إيه؟ ها أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر مين أبو خالد من الأحمر ها سليمان بن محيان الكوفي صدوق في حفظه إيه ها صدوق في حفظه قال ابن ماجا برقم 338 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد من الأحمر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 جود المتن جودوا فعلا يحيى بن سعيد قطان عمل ايه جود المتن فقال ايه في المتن قال ايه في المتن لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسلوا فيه من الجنابة حفظوا عن ابن عبدانكت هو فكذا صح يعني لو عرضنا كل الروايات على يحيى ايبقى نقدم رواية ايه فقد جود المتن فعلا اه اما اه ابو خالد الاحمر فلا يبعد ان يكون رواه كما وثيرة الرواية العامة عن أبي قريرة لكن هل, قال هل قال عجلان كده لا الصحيح من رواية عجلان المدني رواية مين يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان يبقى كده يتسلمنا لنا روايته جمع بلغ وحد الاستفاضة الشهرة نعم ها يعني الشهرة بل ولا الاستفارة بل ولا إيه ول الاستفارة وذلك لأنه قد خرَّاه عن أبي بريدة همام ها همام الأعرج يعني همام والأعرج همام اللي احنا بدأنا به همام والأعرج وابن سيرين والخلاس ابن هاد ووالخلاس ابن عمري الهجري وأبو عثمان المدني وعجلان الإيه آه والعجلان آه المدني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 ولا يغتسل فيه ولا يغتسل فيه من الايه من الجناب ها هذه الالفاظ الخبر الثلاثه ايه انها ان يلبس في الماء الراكد هكذا مجردا روايه ايه جابر والحديث كما اه اه نعلم اه تفرد به الليس عن ابي الزبير تفرد به الايه الليث يعني ابن سعد عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله وذكره ابو نعيم في المسند من أكثر طرقه يعني من طريق أحمد بن يونس اليربوعي أحمد بن يونس اليربوعي وكتيبة بن سعيد يعني القعنبي وكتيبة بن سعيد يعني القاعنبي تام كما ذكره مسلم من ورث الثلاث الكبار منهم الثلاث الكبار يحيى بن يحيى التميمي وكتيبة بن سعيد القعنبي ومحمد بن إبن رمحي يضاف إليهم أحمد بن يونس اليربوعي عند مين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 جمله يغتسل على الايه دي جمله طبعا الجمله دي ولا ايه دي ولا كلمه جمله جمله يغتسل دي جمله فعل وفاعل فعله ايه فعل وفاعل جمله ويغتسل قالها كده مرفوع اي لو على الرفع يبقى المعنى لا تبل ثم تغتسل لا تبل ثم تغتسل يبقى على الرفع اذ النهي متوجه على البول ومتوجه ايضا على الإيه يبقى كأنه نهى عن البول ونهى ايضا عن الإيه دي لو كانت على الإيه كما قلنا الرفع وهي رواية الصحيحه قال وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك من أبو عبد الله بن مالك ومن هو شيخ النورة أبو عبد الله بن مالك الطائي الجيلاني اللي هو أبو مالك الجيلاني صاحب الإيه إمام اللغة إمام النحاه إمام المحاء ها أبو عبد الله ابن مالك الطائي الجياني إمام صاحب الايه إيه الألفية صاحب الإيه؟ الألفية وكان طرف عن النور من إيه ها من آس صرت ابن مالك الطائي الجياني ها في النحو واللغة قال وذكر شيخنا أبو عبد الله ابن مالك رضي الله عنه النغو لا يجوز، النغو يجوز جزمه عطفاً على موضع موضع يبولن، لأن يبولنا مجزوم على الموضع، مجزوم على الايه مجزوم على الموضع، مجزوم على, مجزوم على الايه على الموضع، وإنما منعه من ظهور علامة الجزم اشتغل بما إيه بحركة الايه المناسبة، اشتغل بحركة الإيه المناسبة لما دخل عليه التأكيد.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 لا تقتسل لا تبل لا تقعد عاريا ولا لا تقعد لا تقعد يبقى ده مجزوم فقال جواز الجلس عطفا على الايه محل يبول يبولن على محل الايه يبقى عاطفا على يبقى جعل ثم هنا ايه عاطفه جعل ثم هنا قلنا عاطفه جعل هنا عاطفه الا انك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 ثم يبقى النصب هنا ايه على ادمار ايه على ما اخطاء نحوي ينقض صح والله لا يعني لو عايزين نخليها يغتسل يغتسل عايزين نخليها يغتسل وهن ما, ما اخطاءش نحوي طبعا ها. لو سألته عامل زي العبان عامل زي الذيبه ايه موضع النصب يقول لك موضع النصب على اضماره طب ايه موضع النصب على المحل طب ايه موضع الرف على ان ثم بي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 لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما وهذا لم يقوله أحد بل البول فيه منهي من عنه سواء من أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا والله تعالى أعلم كذا قال النول لذلك أنا قلت لك لازم تأكد حفظ هذه الرواية رواية محمد بن عبلان عن أبيه عن أبي هريرة بلافظ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 ولولا هذا التقييد يعني يعني لو قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل منه أو فيه وكفى لكانت رافعه لمحل النزاع تبقى كانت حتى إيه رافعة لإيه لمحل الإيه واضحوا لأيه فهمين الكلام لكن هو توجه علينا اعتراض وهو قوله ولا يغتسل فيه بس قيدوا إيه من الجناب وفي الفتح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 الذي رواية محمد بن رافع رواية محمد بن رافع الماء الدائم الذي لا يجري ايه يعني طب لما ذكر لا يجري نقول ذكر قد تكون قصداً, قصداً, في الرواية قصدا في الرواية لكن لما فهم فهمه بعض الرواه مراد الشارع منها طواها ولم يذكرها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 أبيان يعني ممكن يكون الاقتورة به أبيان لكن بعض بعض الاستراب والإسهاب مفيد بعض الإسهاب إيه مفيد ها واضح الله إيه يبقى كأن المحفوظ ولذلك كان مخرجه مخرج الصحيحين المحفوظ يعني الصحيحين ذكر زيادة دي لا يجري لا يجري شفت معظم روايات المسائمة فيها إيه المفاش إيه هذه اللفظ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 لان البلاك فيها ماء دائم اه بس بيجري ايه بعضه بتتحرك بعض اطرافه بتتحرك بعض ايه اطرافه فهذا لراكد يجري يعني بتجري ايه بعض اطرافه يبقى اذا زيادة لا يجري ايه زيادة لا يجري مفيد وقيل احترز به عن الماء الدائم لانه جار من حيثه السورة ساكن من حيث المعنى ولجال هذا لم يذكر هذا القيد في رواية ابي عثمان عن أبي هريره بل في اكثر الروايات ايه محمد ابن ايه آه محمد ابن سيرين ما احنا شفنا افسل روايات محمد ابن سيرين عن أبي هريره ليست فيها ايه آه ليس فيها كلها لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه لا يبولن أحدكم لن في الماء الدائم ثم مش فقط رواية أبي عثمان المدني بل كذا رواية خلاص ابن عمرو الهجري ومحمد بن سيلين وروايه ايضا محمد بن عجلان عن ابيه ليس فيها قوله ايه لا يجري بل ربما تكون ذكرت اللفظ لا يجري اكثر ما ذكرت في بين في روايتين الكبار اوي روايه همام ها. همام الايه والايه ها. واضح الايه اه لكن انا اقول الاصل ان هذه زي... مزياد باللفظ المحفوظ لذلك اخرجاه بهذا اللفظ دا اللفظ المحفوظ ها. لذلك اخرجاك كما قلنا بايه اخرجاك بهذا اللفظ ولا يتوجه علينا ولا يتوجه علينا ان الترميزي لما نذكر من رواية الاصق وهو معمر عن هنمان عن ابي هريرة لم يذكر هذه الايه هذه الزيادة لجوازي ان نقول ان محمود بن غريلان الماروزي ها. رواه بالمعنى ها واما محمد بن رافع فقد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 اللغوي ايه اما ان ننضبط لواحد فقط لا انضبط لواحد فقط هيهات هيهات يعزف في هذا الزمن ان ينضبط ايه لواحد جمع الايه جمع المقامين القصد القصد ان انا بقول ان رواية لا يا ابو احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري هي الاصل فلو وردت لنا روايه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 أنه قال لا يجري احترازا عن ماء البرك احترازا عن ماء الايه؟ البرك البرك يجري بعضه ولا ما يجريش يجري بعضه يجري بعضه, يجري بعضه. أقول لك ليه سبب يجري بعضه ليه؟ ليه سبب بسيط جدا جدا جدا لأن البركة لأن البركة حيزها ضيق ومنضبطة من جهة الحواف فأدنى حركة رياح أدنى حركة رياح تؤثر في أطرافها تتحرك فتتحرك ووضح عليه ولهذا لمن يذكر هذا القيد أقول الراكد قوله الراكد الراكد رواية بالمعنى بدل الدايم رواية بالمعنى بدل الإيه